وَقِلْ لَلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ <تصفيق> لِأَجْزِي waa الَّذِينَ la vi الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش إلا من قصر إن ربك وعلا رحبكم. <تصفيق> وأعلم بكم اذ انشأكم بلاتوزي او ا حبستهم هو اهل